براهين وجود الله في رأينا أن مسألة وجود الله مسألة وعي قبل كل شيء فالإنسان له وعي يقيني بوجوده الخاص وحقيقته الذاتية ولا يخلو من وعي يقيني بالوجود الأعظم والحقيقة الكونية لأنه متصل بهذا الوجود بل قائم عليه والوعي والعقل لا يتناقضان وإن كان الوعي أعم من العقل في إدراته لأنه متصل بهذا الوجود مستمد من كيان الانسان كله ومن ظاهره وباطنه وما يعيه هو وما لا يعيه ولكنه يقوم به قياما مجملا محتاجا الى التفصيل والتفسير ونحن نخطئ فهم العقل نفسه حين نفهم انه مقصور على ملكه التحليل والتجزئه والتفكيك وانه لا يعمل عمله الشامل الا على طريقه التقسيم المنطقي وتركيب القضايا من المقدمات والنتائج واثباتها بالبراهين على النحو المعروف فالعقل موجود بغير تجزئة وتقسيم، وهو في وجوده ملكة حية تعمل عملاً حياً، ولا يتوقف عملها على صناعة المنطق وضوابطه في عرف المنطقيين، وهو في وجوده هذا يقول نعم، ويقول لا، ويحق له أن يقولهما مجملتين في المسائل المجملة على الخصوص، وقد يخطئ القول في بعض الأشياء ولا يضمن الإصابة في كل شيء، ولكن الخطأ ينفي العصمة الكاملة، ولا ينفي الوجود فقد يكون العقل المجمل موجودا عاملا وهو غير معصوم من الخطا الكثير او القليل ولا يقضى ذلك لا في وجوده ولا في صلاحه للتفكير لان التقسيم المنطقي يخطئ احيانا كما يخطئ العقل المجمل في احكامه المجمله ولا يقال من اجل ذلك ان التقسيم المنطقي غير موجود او غير صالح للتفكير فاذا قالت البداهه العقليه دع عنك اله هذا القول له قيمه في النظر الانساني لا تقل عن قيمه المنطق والقياس لانها قيمه العقل الحي الذي لا يرجع المنطق والقياس الى مصدر غير مصدره او سند اقوى من سنده وقد كان العقل المجمل ابدا اقرب الى الايمان او اقرب الى قوله نعم في البحث عن الله ولم يستطع التقسيم المنطقي ان يقول لا قاطعه مانعه في هذا الموضوع ويبقى بعد ذلك ان الوعي اعم من العقل المجمل واعمق منه واعرف في اصاله وجوده مع الحياه الانسانيه منذ نشاتها الاولى ونعتقد ان الوعي الكوني المركب في طبيعه الانسان هو مصدر الايمان بوجود الحقيقه الكبرى التي تحيط بكل وجود وللانسان وعي بما في الكون من جمال وله وعي بما فيه من نظام وله وعي بما فيه من اسرار والغاز وغيوب فإذا احتجب الجمال عن أناس وأسفر لأناس آخرين فليس ذلك بقادح في وجوده أو صدق الإحساس بمعانيه وإذا تناسقت البدائغ الرياضية والنظم الكونية في بعض العقول ليس يقضح في هذا النسف أنه مضطرب أو مفقود في غيرها من العقول وإذا خيل إلى فريق من البشر أن هذا الكون السرمدي خلو من الأسرار والغيوب فليس لهذا الفريق حق الاستئثار بالتصديق دون الفريق الذي يستشعر تلك الأسرار والغيوب ويبادئها المكاشفه والمناجاه وليست لا احق بالتصديق من نعم لانها انكار اذ ان الانكار في المسائل السرمديه هو الادعاء الذي يطالب صاحبه بالدليل وما زالت صوره الكمال المطلق مقرونه بصوره الحقائق السرمديه في بدائه العقول الذي يقول ان الحقيقه السرمديه الكبرى يمكن ان تكون قاصره في هذه الصفه او يمكن ان يتخيلها العقل بغير كمال واطلاق فهو الذي يدعي ما يناقض بدائها ولا يقوم عليه دليل ونحن اذا رجعنا الى تاريخ الايمان في بن الانسان وجدنا ان اعتماده على الوعي الكوني اعظم جدا من اعتماده على القضايا المنطقيه والبراهين العقليه وانه اقوى جدا من كل يقين يتأتى من جانب التحليل والتقسيم ولم تكن الفلسفه نفسها في عصورها القديمه معنيه باقامه البراهين على وجود الله للاقناع بعقيده والتوسل الى الايمان وانما كان الكلام في وجود الله عند الفلاسفه الاقدمين من قبيل الكلام على مباحث العلوم وتفسير الظواهر الطبيعيه افلاطون مثلا لم يثبت وجود الله ليقنع به منكرا يدين بالكفر والالحاد ولكنه اثبته لان تفسيره لظواهر الكون لا يتم بغير هذا الاثبات ولم يحاول ان يقنع به احدا في زمانه على طريق التدين والايمان ورأي وجود الله عند ارسطو وامثاله مساله دينيه او مساله غيبيه يختلف الامر فيها بين الاثبات والنفي باختلاف الهدى والضلال ولكنها حقيقه عقليه كالحقائق الهندسيه التي يتم بها تصوير الحركات والاشكال في الافلاك والسماوات ولما ظهرت الاديان الموحده كان الجدل في صفات الله اكثر واعلى من الجدل في وجوده فضل الله فيون زمنا لم يكن لديهم شعور بالحاجة الى اقناع احد بوجود خالق لهذه المخلوقات ولم يشعروا بهذه الحاجه الا بعد اختلاط العقائد الدينيه بالاراء الفلسفيه ومناظرتهم للمناطق والمتفلسفين في صناعه الجدل والبرهان وقد اسفرت مباحث الفلاسفه المؤمنين عن براهين مختلفه لاثبات وجود الله بالحجه والدليل ونحسب اننا نضعها في موضعها حين نقرر في شانها هذه الحقيقه التي يقل فيها التشكّق والخلاف وهي أن البراهين جميعا لا تغني عن الوعي الكوني في مقاربة الإيمان بالله والشعور بالعقيدة الدينية وأن الإحاطة بالحقيقة الإلهية شيء لا ينحصر في عقل الإنسان ولا في دليل يتمخض عنه عقل الإنسان وإنما الترجيح هنا بين نوعين من الأدلة والبراهين وهما نوع الأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المؤمنون ونوع الأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المنكرون فإذا كانت ادلة المؤمنين ارجح من ادلة المنكرين فقد اغنى الدليل غناه وادى القياس رسالته التي يستطيعها في هذا المجال ويا في الواقع ارجح واصلح للاقناع بالفكر فضلا عن الاقناع بالبداهة مما يبدو من كل موازنة منصفة بين الكفتين ولا يخفى ان قاعدة الاثبات والنفي في مناقشات الخصوم لا تنطبق على هذا الموضوع الجليل اليس للعقل البشري خصوبة في الاثبات ولا خصوبة في الانكار وليس على احد عبء الدليل كله ولا على احد عبء الانكار كله في البحث عن حقيقه الوجود وليس للمنكر ان يستريح في مرقده ليقول للمؤمن انها قضيتك فابحث عنها وحدك وجهد لها جهدك ثم ايقظني لتسمع مني ما اراه فيما تراه ربما كان المنكر هنا هو صاحب الادعاء وهو احق الخصمين بالجهد في طلب الدليل لانه إذا قال إن المادة قادرة على كل تدبير نراه في هذا الكون هليس كلامه هنا مجرد إنكار لوجود الله أو التزام للخطة الوسطى بين الإثبات والإنكار ونحن لا نحصي هنا جميع البراهين التي استدل بها الفلاسفة على وجود الله فإنها كثيرة يشابه بعضها بعضا في القواعد وإن اختلفت قليلا في التفصيلات والفروع ولكننا نكتفي منها باشعارها واجماعها واقربها الى التواتر والقبول وهي برهان الخلق وبرهان الغايه وبرهان الاستكمال او الاستقصاء وبرهان الاخلاق او وازع الضمير اما برهان الخلق والذي يعرف في اللغات الاوروبيه باسم البرهان الكوني او كوزمولوجيكال ارجمنت فهو اقدم هذه البراهين وابسطها واقواها فانتقادنا على الاقناع وخلاصته ان الموجودات لابد لها من موجود لاننا نرى كل موجود منها يتوقف على غيره ونرى غيره هذا يتوقف على وجود اخر دون ان نعرف ضروره توجب وجوده لذاته ولا يمكن ايقال أن, ان الموجودات كلها ناقصه وان الكمال يتحقق في الكون كله لان هذا كالقول بان مجموع النقص كمال ومجموع المتناهيات شيء ليس له انتهاء ومجموع القصور قدره لا يعتريها القصور اذا كانت الموجودات غير واجبه لذاتها فلا بد لها من سبب يوجدها ولا يتوقف وجوده على وجود سبب سواه ويسمى هذا البرهان في اسلوب من اساليبه المتعدده ببرهان المحرك الذي لا يتحرك او المحرك الذي انشا جميع المحركات الكونيه على اختلاف معانيها ومنها الحركه بمعنى الانتقال من مكان الى اخر والحركه بمعنى الانتقال من حال الى حال والحركه بمعنى الانتقال من حيز الامكان الى حيز الوجود او من حيز القوه الى حيز الفعل وفحو البرهان ان المتحرك لمد له من محرك وان هذا المحرك لا بد ان يستمد الحركه من غيره وهكذا الى ان يقف العقل عند محرك واحد لا تجوز عليه الحركه لانه قائم بغير حدود من المكان او الزمان وهذا هو الله وجواب الماديين على هذا البرهان انه لا بد من ان يكون المحرك الاول ماديا او كونيا وأن يكون وجوده أبدياً أزلياً بغير ابتداء ولا انتهاء لأن قدم العالم أمر لا يأباه العقل ولا يستحيل في التصور وحدوثه مشكلة تستدعي أن نسأل ولما كان بعد أن لم يكن وكيف طرأت المشيئة الإلهية بإحداثه وليست مشيئة الله قابلة للطروب ولا لتغير الأسباب والمجبات ومن هؤلاء الماديين من يجزم بأن هذا الكون كله لا يحتوي شيئاً واحداً يؤولون الى تفسيره بوجود غيره ولا استثناء عندهم في ذلك للنظام ولا للعقل ولا للحياه فمن اقوالهم ان المصادفه وحدها كافيه لتفسير كل نظام ملحوظ في الكائنات الارضيه وضربوا لذلك مثلا صندوقا من الحروف الابجديه يعاد تنظيده مئات المرات والالوف المرات وملايين المرات على امتداد الزمان الذي لا تحصره السنون ولا القرون فلا مانع ان هذه التنظيدات تسفر في مرة من المرات عن إلياذة وميروس أو قصيدة من الشعر المنظوم والكلم المفهوم ولا عمل في اتفاق حروفها على هذه الصورة لغير المصادفة الواحدة التي تعرض بين ملايين الملايين من المصادفات وهكذا الكون المادي في اضطرابه المشتت الذي تعرض له جميع المصادفات الممكنة في العقول ولا مانع في العقل أن تسفر مصادفة منها عن نظام كهذا النظام وتكوين مفهوم هذا التكوين في عالم الجماد او عالم الحياه وهذا المثل نفسه ينقض دعوى قائليه ويستلزم فضا غير فروض المصادفات التي تتكرر على جميع الاشكال والاحوال فقد فاتهم انهم قدموا الفرض بوجود الحروف المتناسبه التي ترتبط بعلاقه اللفظ وينشا منها الكلام المفهوم فان وجود الفاء والياء واللام والسين والواو مثلا لا يكون قبل وجود كلمه او كلمات تشتمل على هذه الحروف فمن أين لهم أن أجزاء المادة المتماثلة ترتبط بينها علاقة التشاكل أو التشكيل على منوال العلاقة التي بين الحروف الأبجدية؟ ومن أين للمادة هذا التنويع في الأجزاء؟ ومن أين لهذا التنويع أن تكون فيه قابلية الاتحاد على وجه مفهوم؟ وفاتهم كذلك أنهم قدموا الفرض بوجود القوة التي تتولى التنسيق والتنضيد، وليس من اللازم عقلا أن توجد هذه القوة بين الحروف، وأن يكون وجودها، موافقا للجمع والتنضيد وليس موافقا للبعكره والتفريق وفاتهم مع هذا وذاك انهم فرضوا في هذه القوه الجامعه انها تعيد تنسيق الحروف على كل احتمال كانها تعرف بداهة كيف تقول جميع الاحتمالات فلم تستنفد هذه القوه جميع الاحتمالات الى اخرها ولا تتخبط في بعضها قبل انتهائها ثم تعيدها وتعيدها او تكررها بشيء من الاستئناف وشيء من التجديد في جميع المرات الى غير انتهاء وفاتهم عدم تقدم ان الوصول الى تنظيمه مفهومه منظومه لا يستلزم الوقوف عندها وتماسك الاجزاء عليها فلماذا تماسك النظام في الكون بعد ان وجد مصادفه وتفاهه ولم يسرع اليه الخلل وتنجم فيه الفوضى قبل ان ينتظم على نحو من الانحاء وما الذي قرره وامضاه وجعله مفضلا على الخلل والفوضى وهما مثله ونظيره في كل احتمال والعجب في تفكير الماديين أنهم يستجيزون الكمال المطلق في كل عنصر من عناصر الوجود إلا عنصر العقل وحده فإنهم يحدونه بالعقل الذي يتراء في تقوين الإنسان دون سواه فلا خدود عندهم لمادة الأكوان ولا لاستمرارها في الزمان والمكان ولا لما اجتملت عليه من القوة والحركة والتكرار ولكنهم إذا تكلموا عن أشرف هذه العناصر وهو العقل أجازه حصره في البنيه الانسانيه ولم يطلقوه من الحدود التي اطلقوا منها جميع عناصر الوجود وكيف جاز عندهم ان تكون الماده قادره على خلق العقل ثم جردوها منه ملايين الملايين من السنين قبل ظهور الانسان بين هذه الكائنات وهل هي ملايين الملايين من السنين وكفى كلا ان الكون الذي لا اول له قد انقضت عليه اماد وأماد لا تحسب بالملايين ولا بأضعاف أضعاف الملايين فلماذا طبعت الماده على تكوين العقل ثم تجردت منه الى ما قبل ظهور العقل الانساني وهو تاريخ قريب بل جد قريب القياس الى تلك الاوائل التي لا يحيط بها الحساب ان بعضهم يفسرون ذلك بتسلسل الدورات في الماده منذ الازل الذي لا اول له الى الابد الذي لا تعرف له نهايه في الزمان ويعنون بتسلسل الدورات ان الكون ينتظم ثم ينحل في كل دوره من دوراته التي تمتد ربوات بعد ربوات من الدهور فتنشا المنظومات السماويه ويتاي كوكب من كواكبها لظهور الحياه عليه وتترقى اطوار هذه الحياه حتى تبلغ مرتبه الحياه الانسانيه بما يقارنها من العقل والتمييز ثم تنتهي بعد ذلك الى تمامها فتوذر بالدثور والانحلال ثم يعود مره اخرى دواليك من بدايه السديم المنتشر في الفضاء الى نهايه تلك الدرجه المقدور من عنصر العقل وهي درجه العقل الانساني او ما يشابه عقل الانسان ويحسب هؤلاء الماديون انهم ابطلوا بتفسيرهم هذا غرابه الظاهره العقليه التي تختفي من الازل ولا تبرز في الكون الا قبل الاف محدوده من السنين او قبل الملايين وهي في حكم الالاف والغرابه اذا في دعواهم لأن العقل قديم يتجدد من أزل الآزال إلى أبد الآباد فهل زالت الغرابة بهذا الفرض العجيب؟ وهل يجيز العقل أن يكون العقل وحده هو العنصر المحدود بأرقى ما يرتقي إليه الإنسان وأنه هو العنصر الطارئ العرضي في كائن واحد من الكائنات وهو الإنسان لماذا ليكون العقل أزنيا في الوجود؟ فيكون عقل إله لأن الأزل أليق الصفاتي بصفات الله لماذا نقبل الدورات الازليه ولا نقبل العقل الازلي وهو اولى بالقبول لماذا نتحكم في تقرير حدود العقل ونتحكم في اختلاق تلك الدورات الابديه وليس شيء من ذلك بعيان شهود ولا بمنطق صحيح ولا بعلم من علوم التجربه والاستقراء ان قبول فكره الله ايسر من قبول هذه الاوهام ومن التعسف في اقامه هذه الحدود واخر من يجوز لهم هذا التطوع في تلك الاوهام والفروض هم اولئك الماديون الذين يغفلون كل شيء غير الحس والتجربه والاستقراء فانهم اذا دخلوا في عالم الغيب والايمان سقط مذهبهم كله من تحتهم وهم لا يشعرون القسم الرابع ومن المذاهب الفلسفيه الحديثه التي نشات في القرن ال20 لتعديل ظهور الحياه في الماده مذهبان متقاربان في الاسس مع تباعد النتائج بينهما في الشرح والتفصيل وهما مذهب الحيويه المنبثقه الذي يقول به الفيلسوف الانجليزي صامويل اسكندر ويعرف بالانجليزيه باسم اميرجنت فيتاليزم ومذهب التركيبه الكامله الذي يقول به المارشال سانتوس زعيم افريقيا الجنوبيه المشهور ويعرف في الانجليزيه بالهوليزم من كلمه اغريقيه بمعنى الكل الكامل وخلاصه الفكره الاساسيه في هذين المذهبين أن المادة تتجه إلى التركيب أو تكوين المركبات الكاملة وأن الحياة تظهر فيها عند التركيب كما تظهر الخصائص الكيمية من بعض العناصر عند انتزاجها ولم تكن قبل ذلك ظاهرة في هذه العناصر على انفراد ومذهب سامويل إسكندر أعم من مذهب المارشال صمتس في هذه الفكرة لأنه يقول بأن العقل الإلهي نفسه قد نشأ في الكون على هذا المنوال فكانت الماده من ازل الازال ثم بزغ منها العقل الالهي في طور من اطوار التفاعل والتالف بين الذرات والاجزاء والمساله هنا كما ترى مساله اعتقاد وتقدير ومتى كانت كذلك فلا ندري لماذا يسهل على العقل البشري ان يتصور الله مخلوقا من الماده ولا يتصور الماده مخلوقه بقدره الله ولماذا يرجح ذلك الاعتقاد على هذا الاعتقاد اما القول بان الماده تتجه الى الترتيب فثبتت الحياه منها ضروره في بعض الاطوار فليس فيه تفسير لظهور الحياه بل كل ما فيه انه وصف للظواهر الحيه التي يقع عليها الحس ونعرفها بالاختبار فقد شهدت الاجسام الحيه فقيل ان الماده تميل الى تكوين الاجسام الحيه ووقف التفسير عند تسجيل الظواهر المحسوسه واعتبار وجودها تفسيرا لاسباب هذا الوجود لكن هذا القول لا يفسر لنا اختصاص بعض الأجزاء بظهور الحياة فيها دون جميع الأجزاء التي يجتمل عليها الكون في الأرض والسماء فإن أجزاء المادة قد بدأت معا ولم تبدأ بفروق بينها تستلزم أن يتركب بعضها ويبقى سائرها بغير تركيب فلماذا وقع فيها هذا الاختلاف؟ فلماذا كان هذا الاختلاف مقصودا لتدبير البيئة التي تعيش فيها الحياة وبموافقه هذه البيئه لمطالب الحياه من غذاء وحركه وانتياز عما حولهم من الجماد واذا فرضنا ان استطعنا في يوم من الايام ان نركب عناصر الماده كما تتركب في جسم الكائن الحي المريد فهل تبرز فيها الحياه على المنوال الذي وصفوه واذا اتينا الى رجل بعينه فاتخذناه مثالا للتركيب ووضعنا في المخلوق المركب نموذجا لكل خليه من خلايا جسمه بمادتها الطبيعيه فهل تظهر في هذا المخلوق المركب أعراض الأخلاق الموروثة والملكات العقلية والخصائص التنسلية التي يركلها الآباء إلى الأبناء؟ ترى لو أننا ركبنا أسداً بخلايا جسمه كلها، هل ينجم هذا الأسد مفترساً محباً لأكل اللحوم صالحاً لتوليد الأشبال من اللبوات؟ ترى لو أننا ركبنا بلبلاً بخلايا جسمه كلها، هل ينجم هذا البلبل مغرداً يتعشق الورود؟ ويألف غناء بالليل ويخشى الصقور والنسور بما تخشاها هذه البلالبل المتوالدة من الذكور والإناث ترى لو ركبنا رجلا على مثال اهل الصين ورجلا على مثال الجلوج ورجلا على مثال الهنود الحمر رجلا على مثال الامريكيين البيض هل تكفي محاكاة الخلايا المادية لإدراج ما بين هذه الاجناس من الفروق والمزايا ومن العداوة والصداقة ومن الادواق والشهوات وهل يسعى هذا الرجل الى الزوجة او المعشوقه كانها الرجل الاصيل وهل يحلو على الوليد لانه ابوه وهل يتكلم اللغه التي يتكلمها صاحب النموذج المحكي في تركيب الخلايا والاعضاء في الواقع ان خلايا الحياه تحمل في تركيبها من الخصائص ما لا تحمله خليه اخرى في علم الماده جمعه واول هذه الخصائص قابليه التكرار والتنويع وتعويض النقص وحفظ النوع وتجديده على النحو الذي ينفرد به كل نوع من الانواع فكل خلية في الجسم تعمل ما ينبغي على النحو الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي ان تعمل فيه واعجب العجب في توزيع اعمالها انما هو ذلك التنوع المعجز الذي يظهر من خلية واحده يضعها الذكر وخلية واحده تضعها الانثى فتنقسم بالمقدار اللازم لتكوين الجسم كله وتذهب كل خلية الى موضعها في القلب او الرئه او الكبد او الدماغ تتسكن منها الجسم وتجري فيها وظائف الحياه وليس يقتصر عملها بعد ذلك على الانتظام في بنيه واحده بل تنحل وتندفع الاجزاء المنحله الى حيث ينبغي ان تندفع وتتلقى البنيه العوض الذي يعيدها الى الانتظام من جديد حتى الخلايا التي تتجه الى تكوين الاسنان مثلا تتجه بالمقدار الذي يحفظ لكل سن المادهها وحجمها وعملها في مضغ الطعام وتتجه في وقتها وأوانها وعلى حسب الحاجه اليها وتتجه في كل نوع على حسب المعهود في ذلك النوع مع وحده الماده التي تتالف منها في جميع الانواع ومن اللغو الهازل اي يقاس هذا التقسيم العجيب الى تقسيم البلورات التي تتكرر على نحو واحد في بعض المواد فإن العوامل الآلية تحدث هذا التكرار ولا يمكن أن تحدث قصدا ولكن الأمر يحتاج إلى عوامل غير العوامل الآلية العمياء لتفسير هذا القصد المحكم في وضع كل خلية تتركب منها أجسام الأحياء والحكم العقلي المستقيم إذا رأينا عملا يحقق قصدا أن نفهم أن القصد له قاصد مريد إلا إذا كان واجب العقل أن ينكر كل قصد ولا يقبل تفسيرا غير تفسير المصادفة والاتفاق وهل للعقل أن يفترض المصادفة إلا إذا استحال عليه أن يفترض القصد والإرادة؟ أو كان التفسير بالمصادفة والاتفاق أيسر وأوضح من التفسير بعمل القاصد المريد؟ إن بعض العلماء البيولوجيين يزعمون أن قوانين المادة وحدها كافية لتفسير ظواهر الحياة في الأجساد ويخير إلى بعض الناس أن البيولوجيين أحق العلماء بالحكم الفصل في هذا الموضوع لأن علمهم يسمى على الألسنة البيولوجيين بعلم الحياه اما الحقيقه فهي ان البيولوجيين يعرفون اعضاء الاجسام الحيه ولكنهم في امر الحياه نفسها لا يمتزون على احد من العلماء وليس من اللازم ان يكون النبوغ في التشريح ودراسه الوظائف العضويه مقارنا للنبوغ في الفلسفه والبحث عن الاسس الكونيه الكبرى واولها اصل الحياه وعلى هذا المثال لا يجوز للكيميائي ان يستاثر بالقول في اصل الماده وقدم الزمان والمكان لأنه يعرف تراكيب الأجسام ويعرف المسبة التي تختلف بها هذه التراكيب ولا يجوز لمهندس اطباعة أن يستأثر بالحكم في معاني الحروف وأسرار الكلمات لأنه يصب الحروف ويدير الآلات ويخرج من بين يديه كل نسخة من الكتاب ولا يجوز للنجال الذي يصنع الشطرنج أن يزعم أنه أقدر اللاعبين على تحريك هذه القطعة في الورقة وفقا للحساب وفقا طبقاً للقصد الذي يتوقاه اللاعب الماهر وان كان هذا اللاعب الماهر أعجز الناس عن صنع قطعة او اصلاح رقعة او التفريق بين خشب وخشب لصنع القطع والرقاع على ان الماديين لا يعرفون من قوانين المادة وخصائص الاجسام ما يسوغ لهم الجزم بانفذاء المؤثرات الاخرى في حركاتها لان المطابقة التامه في التجارب الماديه لم تتقرر بعد بتجربه واحده فكل تجربة تعاد لا تأتي بالنتيجة نفسها على وجه الدقة الكاملة بالغا ما بلغ الإحكام في تركيب الآلات ويقظت المجربين وتعرف هذه الملاحظة بملاحظة هايزنبرغ الذي ضبط مقدار الخنل في هذه الاختلافات على وجه التقريب وهو مقدار مهما يبلغ من صغره كاف لفتح الباب وبقائه مفتوحا لاحتمال المداخلة الروحية في بعض الحالات وخلاصه الراي في برهان الخلق ان القول بان الحياه والعقل من عمل حي عاقل قضيه عقليه لا غبار عليها وان القول بان الماده هي مصدر كل شيء في الكون يلجئنا الى فروض لا يقرها الحس ولا المنطق ولا توافق القسطاس الذي جعله الماديون مرجعا لجميع الاراء والاحكام وهو قسطاس المشاهده والدليل المحسوس اما برهان الغايه في بيولوجيكال ارجومنت فهو في لبابه نمط موسع من برهان الخلق مع تصرف فيه وزيادة عليه لأنه يتخذ من المخلوقات دليلا على وجود الخالق ويزيد على ذلك أن هذه المخلوقات تدل على قصد في تكوينها وحكمة في تسيرها وتدبيرها فالكواكب في السماء تجري على نظام وتدور بحساب وتسكن بحساب فعناصر المادة تتألف وتفترق وتصلح في اتلافها وافتراقها لنشوق الحياة ودوامي الاحياء واعضاء الاجسام الحيه تتكفل باداء وظائفها المختلفه التي تتحقق الحياه بمجموعها وتكمله عضو من هذا عضو ووظيفه لوظيفه ومن عرف التركيب المحكم الذي يلزم لاداء وظيفه البصر في العين تعذر عليه ان يعزو ذلك كله الى مجرد المصادفه والاتفاق ويقال في كل حاسه من الحواس ما يقال في العين او العيون التي تتعدد بتعدد الاحياء وقد توجهت لهذا البرهان ضروب كثة من النقد لم تصدر كلها من جانب الماديين او القاطعين بالالهاد فقد انكر بعض الالهيين ان يحيط العقل البشري بحكمه الله وان تكون لله جل وعلا غايات تلاطم الاحياء والمخلوقات وفهم الغايه على انها نوع من الحاجه التي يتنزه عنها الواحد الاحد المستغني عن كل ما عداه وليس اضعف من هذا الاعتراض سواء عممناه على الخلق كله او فصلناه بالنظر الى جميع الخلائق من الاحياء وغير الاحياء فاذا كان الله غنيا عن الحاجه فالمخلوقات لا تستغني عنها واذا كانت حكمه الله اجل واسما من طاقه العقل البشري فالعقل البشري يستطيع ان يميز بين الاعمال المقصوده والاعمال المرسله سدى بغير قصد وعلى غير هدى واذا كانت القدره السرمديه لا تحدها الغايات فالكائن المحدود لا بد له من غايه ولابد لتلك الغايه من تقدير وتدبير ومن اين يكون التقدير والتدبير في نظر الالهيين ان لم يكن من الله وليس اعتراض الماديين على هذا البرهان اقوى من اعتراض هؤلاء الالهيين لانهم يقولون ان نظام الكواكب لا يحتاج الى تنظيم وان كل العناصر لا يحتاج الى تكوين وان طبائع الماده وحدها كافيه لفهم النظام وتفسير ذلك الكيان ان ماده الحاميه تتحرك والحركه تشع الحراره وبتا حدث الاشعاع قلت الحراره في بعض الاجزاء واختلفت بينها درجه البروده فانشق بعضها عن بعض ووجد بقانون الحركه المركزيه اي يدور الصغير حول الكبير ويصمد على الدوران وهكذا تحدث المنظومه الشمسيه وتثبت الثوابت وتدور السيارات حولها بحساب يوافق اختلافها في الحجم والسرعه والمسافه ودرجه الاشعاع ويقولون ان العناصر تتراكب من نواه وكهارب ولا يعقل العقل الا ان تكون نواه وكهربا واحدا او نواه وكهربين او نواه وثلاث كهارب او اربعه او خمسه الى اخر ما تحتمله قوه النوافي على التماسك والاجتذاب وكلما اختلف العدد ظهر في الماده عنصر جديد بالضروره التي لا بحث عنها وليس هنالك سبب غير هذا السبب لتعدد العناصر والاجسام وكل هذا صحيح من جهه الواقع الذي نراه ولكن من اين لنا ان الواقع الذي نراه هو كل ما يحتمله العقل من فروض ووجوه الازم هذا بحكم البداهه ام هو لازم لغير شيء الا انه كان على النحو وشهدناه فالبداهه لا تستلزم أن تكون الحركة ملازمة للحرارة وأن تكون الحرارة ملازمة للإشعاع فالبداهة لا تستلزم أن يكون الصغير منجذبا إلى الكبير وأن تقضي الحركة المركزية بالدوران في فلك لا تتعداه وجائز في رأي العقل كل الجواز أن تكون حرارة ولا إشعاع وأن يكون انشقاق ولا انجذاب وجائز في حكم العقل أن لا تكون نواة ولا تكون كهارب أو أن تكون حرارة ولا مرودة وان يكون تركيب من اجزاء متشابهه لا يتولد منها اختلاف فلماذا حدث هذا ولم يحدث غير هذا ولماذا كان حدوث هذا موافقا لاختلاف الكواكب وكان اختلاف الكواكب موافقا لاختلاف العناصر وكان اختلاف العناصر موافقا لاختلاف الفصول والمواسم وكان اختلاف الفصول والمواسم موافقا لقبول الحياه وتدبير ما يلزمها من نسب الحراره وما يلزمها من قوام وغذاء ان العقل البشري هنا بين فرضين يختار منهما ما يشاء ولا مخيص له من الاعتماد على سبب مفهوم لهذا الاختيار فاما ان يفرض ان القصد مستحيل وان الجائز دون غيره وان يحدث النظام امتلاء الفوضى تحدث الحياه امتلاء الموت ويحدث الابصار امتلاء العمى ويحدث كل شيء سلبا بغير ايجاب واما ان يفرض ان القصد يدل على القاصد المريد وعد الحقيقه الايجابيه شيء له وجود وليس الوجود كله للحقيقه السلبيه في هذا الكون الموجود ولكنه لا يستطيع ان يفرض الفرض الاول لغير سبب فما هو هذا السبب وما هو الموجب لهذا الادعاء بل نحن لو فرضنا ان العلل السلبيه هي التي تؤدي الى هذه النتائج الايجابيه لما اعفانا ذلك من الحكم بان العلل السلبيه هي التدبير الذي يؤدي الى تحقيق الغايه المقصوده ولك ان تقول ان الاحياء قد عاشت لانها لم تقرض كما اقرضت الاحياء الاخرى التي عوزتها وسائل المعيشه واسباب البقاء ولكن ليس لك ان تقول ان هذا التفاضل بين الاحياء لم يكن هو الطريق الذي اختاره الخالق المريد لاستبقاء الحياه المثلى فترقي بها في معارج الكمال ولا ان تقول ان المصادفه اقرب الى التصور من هذا التفسير ولا سيما إذا رأيت أمامك أمثلة التراقي بالحياة من الخلية المفردة إلى عقل الإنسان ويبدو لنا أن الاعتراض الذي يقام له وزن بين جميع الاعتراضات المتجهة إلى هذا البرهان هو الاعتراض بوجود الشر والألم في الحياة فكيف يقال إن القصد ظاهر في هذا العالم ثم يجتمع القصد مع وجود الشر والنقص والظلم فيه هل يقال إذا إن الشر مقصود وهل يقال إن الظلم مما يليق بحكمة الحكيم وليس جوابنا على هذا الاعتراض ان نعزو الى الله دواعي مقدره لخلق هذه الامور فان الدواعي التي نقدرها لم تبلغ بنا الى نهايات الاشياء ولن تزال واقفه بنا عند بدايات مفروضه لا تغني عن تلك النهايات ولكننا نرجع الى المقابله بين هذا العالم والعالم الذي يتخيله اولئك المعترضون وافيا بالقصد او جديرا بحكمه الله فان كان هو اقرب الى التصور فقد صدقوا واصابوا وإن كان العالم الذي نحن فيه هو الأقرب إلى التصور فقد سقط الاعتراب فما العالم الذي يتخيل المعترضون أنه أجدر من عالمنا هذا بحكمة الله وقصد المدبر المريد هو عالم لا نقص فيه فلا نمو فيه ولا آباء ولا أبناء ولا تفاوت في السن والتهيئ والاستعداد ولا تقابل في الجنس بين الذكر والإناء بل جيل واحد خالد على المدى لا يموت ولا يتطلب الغذاء ولا الدواء عالم لا نقص فيه فلا حدود فيه وكيف يوجد الناس بلا حدود بين واحد منهم وأخيه بل لماذا يوجد الأنوف ومئات الأنوف نسخة واحدة لا فرق فيها بين أحد وأحد ولا محل فيها للاختلاف إن كان الاختلاف يستدعي نقص صفة هنا ووجودها هناك إذن يخلق إنسان واحد يحقق معنى الإنسانية كلها ولا يكون فيه نقص ولا تعدد ولا تكون له بداية ولا نهاية rivalik idan ilah al-akhar mustamt' bi kull sifat al-kamel wa al-dawam alamuhu al-mutakhayyal wa alam la hirman fihi ala yantaziru fihi al-hayu shay'an yaji'u bihi al-ghad wa la yashtaqu al-yawmu ila majhul bal madha naqul an aqulu al-ghadwa al-yawm wa min ayna yati al-ghadwa wa al-yawm fi alam la taghayur fihi wa la tanawwu al-ratib wa al-harakat inma yati al-yawmu wa al-ghadu min taghayur al-kawakib bi al-haraka wa al-dhakhama wa al-dawarani فإذا بطل التغاير والتركيب فلا شمس ولا أرض ولا قمر ولا أيام ولا أعوام هو عالم لا ألم فيه ولا اجتهاد فيه ولا اتقاء لمحذور ولا اقتباط بمنشود هو عالم لا أمل فيه ولا محبة ولا حنان ولا صبر ولا جزع ولا رهبة ولا اتصال بين مخلوق ومخلوق لأن الاتصال تكملة ولا حاجة إلى التكملة بأرباب الكمال هو عالم لا ظلم فيه ولا فضيلة ولا رديلة ان الفاضل هو الانسان الذي يعمل الخير ولو سقي به ويجتنب الشر ولو طاب له مسواه فاذا ضمن الجزاء العاجل على اعماله اول فاول فلا فضل له على الشرير واذا وجد العالم وفيه اشرار يجزون ابدا بالعقاب واخيار يجزون ابدا بالثواب فذلك ظلم اكبر من هذا الظلم الذي اداه المنكرون للقصد والتدبير وعالم لا فرق فيه بين الابد الابدي واللحظه العابره لانك تريد في كل لحظه عابره من لحظاته ان تجمع حكمه الاباد وان تكون مقاصدها هي مقاصد الكون الذي لا تعرف نهايه طرفيه فلا انتظار لبقيه الزمن ولا موجب للانتظار ولن يحيى المخلوق المحدود بغير انتظار الا اذا كان في حسه لون اخر من الوان الفناء وقد يتم هذا المعنى حوار كتبته في موضوعه وهو موضوع وجود الله من كتابي في بيتي كيف اقول على لسان سائل ومسؤول على صاحبي وهل وصلت قط من فلسفه حياتك الى شيء موجود قال باسم الفلسفه تتكلم او باسم الدين قلت باسم الفلسفه اتكلم الان والفلسفه تعلمنا ان العدم معدوم ف الوجود موجود موجود بلا اول ولا اخر لانك لا تستطيع ان تقول كان العدم قبله او يكون العدم بعده وموجود بلا نقص لان النقص يعتري الوجود من جانب عدم ولا عدم هناك موجود بلا بدايه ولا نهايه ولا نقص ولا قصور والوجود الكامل الامثل هو الله قال وكيف توفق بين الوجود الامثل وبين الشرور والالام في هذه الحياه قلت هذا سؤال غير يسير لاننا نحن الفانين لن نرى الا جانبا واحدا من الصوره الخالده في فتره واحده من الزمان ومن يدرين ان هذا السواد الذي يصادفنا هنا وهناك هو جزء لازم للصورة كلزوم النقوش الزاهيه والخطوط البيضاء وماذا تستطير ان تصنع لو ملكت الامر وتاتى لك ان تقذف بالشرور من الحياه بغير الالم والخساره بل الفرق بين الهدى والضلاله وبين النبل والنذاله وبغير الموت كيف تتفاضل النفوس وكيف تتعاقب الاجيال وبغير المخالفه بينك وبين عناصر الطبيعه من حولك كيف يكون لك وجود مستقل عنها منفصل عن موافقاتها ومخالفاتها وبغير الثمن كيف تغل النفائس والأعلاق؟ قال صاحبي أليس عجزاً أن نشقى وفي الوسع أن لا نشقى؟ أليس عيباً أن نقصر عن الكمال وفي الوسع أن نبلغ الكمال؟ قلت وكيف يكون في الوسع أن يتمل المتعددون؟ إنما يكون الكمال للواحد الدائم الذي لا يزون قال صاحبي كل ما شئت فليس الألم مما يطاق وليس الألم من دلائل الخلود الرحيم قلت على بعد الواحد ان هذا لا صحيح انه لا صحيح اذا كانت حياه الفرد هي نهايه النهايات وهي المقياس كل المقياس لما كان وما يكون ولكن اذا كانت حياه الفرد عرضا من الاعراض في طويل الازمان والاماد فما قولك في بكاء الاطفال ان الاطفال اول من يضحك لبكائهم حين يعبرون الطفوله وانهم اول من يمزح في امر ذلك الشقاء وليس اسعد الرجال اقلهم بكاء في بواكير الايام يا صاحبي هذا الكون العظيم هذا الكون ما نعرف من العظم وبالبصر او بالبصيره نظرنا حولنا لا نعرف العظم الا من هذا الكون ماذا وراء الكون العظيم مما نقيسه به او نقيسه عليه فان لم نسعد به فالعيب في السعاده التي ننشدها ولك ان تجزم بهذا قبل ان تجزم بان العيب عيب الكون وعيب تدبيره وتصريفه وما يبديه وما يخفيه ولك ان تنكر منه ما لا تعرفه ولكن ليس لك أن تزعم أنه منكر لأنه مجهول لديك ونحسب أننا نقابل الاعتراض على دلائل الحكمة المقصودة بما يرجح عليه إذا قابلناه بمثل هذا التذكير والتعقيب ويكفي عندنا أن يكون برهان الإثبات أقوى من برهان الإنكار فلسنا نغتر ببرهان من براهين العقل الإنساني حتى نزعم له أنه يستوعب وجود الإلهية كل الاستيعاب أو أننا نقابل نبلغ به مبلغ البراهين التي نقيمها على كل محدود في عالم المحسوس والمعقول لأن وجود الله أكبر من ذرع العقول وإنما نعطي العقل حقه حين نضع له البرهانين وندع له أن يوازن بينهما وأن يطالب نفسه بدليل على الترجيح ويعتبر البرهان الثالث من براهين أهل الصناعة لأنه مما يتداول بين الباحثين في المنطق والفلسفة الدينية ولا نسمع به كثيرا بين جمهرة المؤمنين الذين لا يطرقون أبواب هذه البحوث، ذلك هو برهان الاستعداء والاستكمال، أو برهان المثل الأعلى، ويسمى عندهم The Ontological Argument، فقد صاغه القديس أنسلم في صورته الأولى، وزاده اللاحقون به ونقحوه حتى بلغ كماله في فلسفة ديكار، وأوشك أن ينسب إليه، وفحواه في صيغته الزامعة أن العقل الإنساني كلما تصور شيئا عظيما تصور من هو أعظم منه، يعد الوقوف بالعظمة عند مرتبه القاصره يحتاج الى سبب وهو اي العقل الانساني لا يعرف سبب القصور فما من شيء كامل الا والعقل الانساني متطلع الى اكمل منه ثم اكمل منه الى نهايه النهايات ويا غايه الكمال المطلق التي لا مزيد عليها ولا اقصى فيها وهذا الموجود الكامل الذي لا مزيد على كماله موجود لا محاله لان وجوده في التصور اقل من وجوده في الحقيقه فهو في الحقيقة موجود لأن الكمال المطلق ينتفي عنه بسبب عدم وجوده ولا يبقى له شيء من الكمال بل نقص مطلق هو عدم الوجود فمجرد تصور هذا الكمال مثبت لوجوده والله ثابت الوجود لأنه هو غاية الكمال وكل نقص على هذه المرتبة القصوى لا يتصوره العقل ولا يقبله ولا يستريح إليه لأن تصور الكمال الأسمى مرادف لتصور الكمال الموجود فالعقل الإنساني فالعقل الإنساني لا يتصور الا ان الله موجود وقد ساخر من هذا البرهان رجال الدين انفسهم من معاصري القديس انسلم في القرن ال11 وعلى راسهم الراهب جاونييلو وجاراه في معنى هذه السخريه عمانويل كامب من كبار الفلاسفه الوحذفين وخلاصه انتقادهم انك اذا تصورت جزيره بالغه الكمال في مجاهل البحار لم يلزم من ذلك ان الجزيره قائمه هناك واذا تصورت 10 جنانير لا يلزم من ذلك ان تنطبق كفك على تلك الدنانير وان وجود الشيء المتصور غير محتوم والبرهان في الواقع اقوى وامثل من ان يلالى بمثل هذا الانتقاد لاننا نستطيع ان نتصور 10 دنانير دون ان نستلزم وجودها في الحقيقه ولكننا لا نستطيع ان نتصور كاملا لا مزيد عليه ثم نتصوره في الوقت نفسه نقصا لا مزيد عليه لانه عدم واذا قلنا ان الدشليون لا يمكن ان يكون اكبر عدد فالدشليون كل واحد موجود بغير كمال وان لم استخدمه في عد شيء من الاشياء وليس ديكارت بالمغالي حين توسع في هذا البرهان يرى ان وجود الله هو الثابت المحقق ومنه يستدل على وجود العالم وما فيه من المحسوسات بان المحسوسات متغيره متقلبه والحس قاصر مضلل والوهم غالب عليه ما لم يثبت وجوده من طريق الحقيقه المطلقه وهي الله فالعقل يستلزم وجود كائن كامل حق منزه عن العيوب ولا حقيقه ما لم تكن هذه الحقيقه المطلقه ثابته في العقول ومن ايمان العقول بها يعلم ان هذا العالم موجود وليس بوهم ولا خداع اذ كان الله خالقه منزه عن الوهم والخداع ونحن على دبنا في تلخيص هذه البراهين نكتفي بالموازنه بينها وبين براهين الانكار او بينها وبين الردود عليها ويعلم انها براهين تستحق الاعتبار اذا رجحت في كفه الميزان على ما يقابلها ويناقضها وهذا هو قول المثبتين في تصوير الكمال فاما المنكرون فيقولون انهم يستطيعون اي أن تصور الكون ناقصا في عنصر العقل مع انه سرمد لا اول له ولا اخر ولا حدود لمقداره في الماده والقوه او يقولون انهم يستطيعون اي أن تصور الكون كاملا في كل شيء الا في عنصر العقل فإن محتواه منه لم يتجاوز حدود عقل الانسان ولمن شاء ان يختار من القولين ما يشاء ويعتمد على ويل كارل الذي يستدعي هذا البرهان على برهان اقوى منه واصح في الدلاله على الله بما ينبغي له من الصفات فعنده ان برهان الخلق وبرهان القصد يثبتان وجود الصانع القادر ولكن لا يلزم من قدرته وصناعته انه الاله الذي يصدر منه الخير والرحمه ويعبده الناس عباده الحب والايمان وانما يثبت وجود هذا الاله بعلامه في النفس الانسانيه لا يتاتى وجودها فيها بغير وجود اله وتلك هي علامه الدافع الاخلاقي او علامه الواجب او علامه الضمير فمن اين استوجب الانسان اي دين نفسه بالحق كما نعرفه ان لم يكن في الكون قسطاس للحق يغرس في نفسه هذا الوجوب ومن اين تقرر لطبع الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الهوى المحبب إليه وإن لم يطلع أحد على دخيلة سره المستضعفون لهذا البرهان يقولون إنها العادة الاجتماعية رسخت في النفس حتى استحالت إلى رغبة مقبولة أو مطلب محبوب ولكنهم ينسون أن معرفة السبب لا تقضي بإطال الغاية أو بفقدان الخكمة فنحن نعلم أن القطار يتحرك بغليان المرجان فيه أعلم أن المهندس قد مد قضبانه لأنه يكافأ على مدها بأجر يحتاج إليه وأن نظار المحطات ييسرون حركة القطار لأنهم مجزيون على ذلك أو معاقبون على إهماله ولكن ذلك كله لا يقتل الغاية ولا يقضي بمسير القطار لغير حكمه وقيام العمل كله بغير تدبير ثم يصل مستضعفون لبرهان الضمير أن العادة الاجتماعية ليست بالتفسير الذي يعلو نشأتها وإنما هي تكرير للمشاهدة كما رأيناها إذا سألهم سائل لماذا نشأت العادة الاجتماعية؟ قالوا للمصلحة الاجتماعية ولكنهم لا يسألون نفسهم لماذا كانت المصلحة الاجتماعية أمرا مفروغا منه مقضيا بوقوعه؟ ولماذا تعلل المصلحة الاجتماعية نشوء العادة؟ ولا تحتاج هي إلى تعليل؟ ولم يكن عمانويل كانت أول ما القال بهذا البرهان بين الغربيين لأن برهانه صوره مختصره من برهان القديس توما الاقوين الذي يستدل به على وجود الله من ايات الخير ومحاسن الجمال في نفس الانسان وفي مشاهد الطبيعه فنحن نفضل جميلا على جميل وباثره على باثره ولا تتاثر لنا المفاضله بينها بغير قسطاس شامل نرجع اليه في فهم الخير والجمال وهذا القسطاس الشامل لا يكون فيما دون تلك الخيرات والمحاسن بل فيما فوقها الى مصدرها الاصيل وهو الله ولا يتعين ان يقول كل شيء جميلا وكل شيء خيرا بل ابحث عن ذلك القسطاس في العالم كله بل يكفي ان يكون في العالم خير وجمال يبحث الذهن عن ذلك القسطاس ويقتضيه هذه هي زبده البراهين الفلسفيه العامه على وجود الله ومن الحق ان نعيد هنا ان الايمان الالهي لا يقود عليها وحدها في البصيره الانسانيه وان قصارها من الاقناع انها ارجح وزنا من ردود المنكرين ولا سيما المنكرين الذين في انكارهم ادعاء وحصول على الفروض بغير دليل وبغير ايمان ولقائل اي قول في هذا الصدد ولماذا يحوجنا الله الى البراهين لاثبات وجوده لماذا لا يتجلى للعيان فيعرفه كل انسان ونقول نحن اننا لا ندري ولكننا اذا طلبنا ان تتجلى الحقيقه الالهيه لكل مخلوق وان تتساوى العقول جميعا في استكناه جميع الحقائق بغير خفاء عدنا الى المخلوقات المتشابهه في الكمال بغير اختلاف قط وبغير حدود في المعرفه والخلقه وليس تخيلنا لذلك العالم المطلوب بايسر من تخيلنا للعالم المشهود كما عهدناه فان العالم الذي يوجد فيه الايمان وجودا اليا اقل حكمه من العالم الذي يجاهد فيه الضمير جهاده للوصول الى الايمان